بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامر تلك آيات الكتاب وقرآن مبين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام إِنَّهُ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ رُّبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ رُّبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ رُّبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ ذَرهمْ يَأْكُلُونَ وَيَتَمَتَّعُونَ وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ذَرهمْ يَأْكُلُونَ وَيَتَمَتَّعُونَ وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ذَرهمْ يَأْكُلُونَ وَيَتَمَتَّعُونَ وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ ما تسبيق من امة اجلها وما يتاخرون ما تسبيق من امة اجلها وما يتاخرون ما تسبيق من امة اجلها وما يتاخرون وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا عَلَيْهِ الذِّكْرُ كان مجنون لو ما تاتينا بالملائكه ان كنتم امل الصادقين لو ما تاتينا بالملائكه ان كنتم الصادقين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 مَانُ نَزّلُ الْمَلائِكَتَ إِللاا بِالحَقّ وَمَا كانَوا وَمَا كانَوا إذَ مُم غَرين إِلَّا بِالحَقّ وَمَا كانَوا وَمَا كانَوا إِنَّا نَحْنُ لَزَّلَّ الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعٍ أَوَّلِينَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعٍ أَوَّلِينَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعٍ أَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كانوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وما ياتيهم من رسول الا كانوا به يستهزئون وما ياتيهم من رسول الا كانوا به يستهزئون كذلك نسلقه في قلوب المجرمين كذلك نسلقه في قلوب المجرمين جزال كان سلقه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنه الاولين لا يؤمنون به وقد خلت سنه الاولين لا يؤمنون به وقد خلت سنه الأولين. وَلَوْفَتَحْن عَلَيْهِم بَذَم مِنَ السَّماءثَظَلُّ تَظَلُّ فِي يَعجُون وَلَوْفَتَحْنَا وَلَوْ فَتَحْنَّ عَلَيْهِم بَذَم مِنَ السَّماء فَظَلُّ تَظَلُّ فِي يعْرجُون لَقَاُ إَِّمَا سُتِرَتْ أَ بِصَارونَابَ نحلُ قَوْمُم مَسْحورُون لَقَاُ إِم يُرَادُ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ لَقَالُوا إِذْ نَمَا سُكِرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا ناظرين ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها لناظرين ولقد وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرْقَى السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٌ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٌ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 وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمِنَ اللَّسْتُم لَهُ بِرَازِقِينَ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمِنَ اللَّسْتُم لَهُ بِرَازِقِينَ فَإِنْ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وإن من شيء إلا عندنا خزائنه إلَّا عندَنَ خزَائِنُهُ وَمَانهُ نَززِلُهُ إِلَّا مِقَدَر مَ عَلوم وَإِن مِ شَيئٍ إِلَّا عدَنَ خزَائِنهُ إِلَّا عدَنَ خزَائِنُهُ وَمَُ نَززِّلُهُ إِلَّا مِقَدَرَّ عَلُم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 فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم وما أنتم له بخازنين وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا فَأَزَلَّ مِنَ السَّمِمَا أَمْ فَأَسْقَنَكُمُوه وَمَا أَنْنتُمْ وَمَا أَتُمْ لَ بِخزِنين وَإَِّا لَ نَحنُ نُحوَنُ م وَنَحْنُ الوَارِثون وَإَِّا لَ نَحنُ نُح وَُمتُ وَنَحنُ الوارِثون وَإَِّا لَ نَحْنُ نُحّ وَنُمتُ وَنَحنُ الْوارِثون وَلَقدَدْ مِنْكُمْ وَلَقدَدْ عَمن المُستَأخِرين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 وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَلَقَدْ خَلَقْنَا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حمأ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قِطْرٍ مِنْ نار السموم والجان نخلقناه من قضل من نار السموم والجان نخلقناه من قضل من نار السموم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 فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُم أَجْمَعُونَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُم فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ إبليس أبا أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال يا إبليس قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ قَالَ لَمْ أَكُن لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ قال لم اكن لاسجد لبشر خلقتهم من صلصال من حمئ مسنون قال لم اكن لاسجد لبشر خلقتهم من صلصال من حمئ مسنون قال فاخرج منها فانك رجيم قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إلا يوم يبعثون قال فانك من المنذرين قال فانك من المنذرين قال فانك من المنذرين الى يوم الوقت المعلوم إلى يوم الوقت المعلوم إلى يوم الوقت المعلوم قال ربي بما أغويتني لأزينا له لهم في الأرض ولا أجمعين قَالَ رَبِّ بِمَا أَهْوَيتَ نِعْمَ لَهُ زِينَةً لَّهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَا أُغْوِيَنَّ لَهُمْ وَلَا أُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ قَالَ رَبِّ بِمَا أَهْوَيتَ نِعْمَ لَهُ لَرَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلَصِينَ إِلَّا عِبَادَكَ ق هذا صِاطٌ عَلَّ مُسْتَقم قَا هذا صِاط عَّْ مستُسْتَقِيم قالَا هذا صِاطٌ عَلَّ مُسْتَقم إِ عبَاد لَسَلَكَ عَلَم سُنطانٌ إِللاا مَ لِتَّبعَكَ مِنْ الْ من الغَوين ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين وان جهنم مر موعدهم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 لَهَا سبعة أبواب لكل باب لكل باب منهم جزء مقسوم لها سبعة أبواب لكل باب, لكل باب منهم اُمَّ قَسُوم إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّ ناتع وعيون وادخلوها بسلام امنين وادخلوها بسلام امنين وادخلوها بسلام آمنين. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا إخوانا على سرر متقابلين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا إخوانا متقابلين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ وَمَا هُمْ منها لا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ أَنذِرْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا انَذِي عِبَادِي أَنِّي أَنَا الغَفُورُ الرَّحِيمُ انَذِي وَأَنَّ ہوا هُوَ بول عی ونبئهم عن ضيف ابراهيم ونبئهم عن ضيف ابراهيم ونبئهم عن ضيف ابراهيم اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال اننا منكم وجيلون اذْخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّ لَا مِنكُمْ بَجِلُونَ اذْخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّ لَا مِنكُمْ بَجِلُونَ قَالُوا لَا تَجَلْ إِنَّ لَنُبَشِّرُكَ بِغُلامٍ عَلِيمٍ قالُ لَا تَجَلإِم ل نُبَشّركَ بِغُول مِنْ عَلم قالوا لَا تَْجَلإِم لا نُبَشِرُكَ بِغُول مِنْ عَلم قاللَ قال أَبَ الشَّررتُمُون عَلَ أَمْ بَزَّنِيَكِبَرُ فَ بِمَةُ بَشِرُون قَالَ أَبَ الشَّرْتُمُون عَلَ أَم بَسَّنِييَكِبَرُ فَ بِمَتُ بَشِّرُون قَالَ أَبَ الشَّرْتُمُون عَلَأَم بََّنِييَكِبَر فَبِمَتُ فَلَا تَكُمْ مِنْ الْقَاالِقين قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْقَانِطِينَ قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْقَانِطِينَ قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا قال ومن يتق رب رحمة ربه الا الضالون قال ومن يتق رب رحمة ربه الا فما خطبكم ايها المرسلون قال فما خطبكم قَالُوا فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ قَالُوا إِن لَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ قَالُوا إِن لَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مجرمين قالوا ان لا نرسلنا قوم مجرمين الا آل لوط ان لم ننجوهم اجمعين الا آل لوط ان إِلَّا آلَ نُوطٍ إِنَّا لَمُنَجِّوُهُمْ أَجْمَعِينَ إِن لَّمْ رَأَتْهُمْ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَاوِرِينَ إِن لَّمْ رَأَتْهُمْ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ إِلَّمْ رَأَتْهُمْ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَاوِرِينَ فَلَمَّا جَاءَ آلُ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ فَلَمَّا فَلَمَّا جَاءَ آلُ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ قَالُوا إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ قَالَ إِنَّكُمْ بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَغُونَ قالوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَغُونَ قالوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَغُونَ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ وَتَينكَ بِالحَبْتِ وَإَِّا لَ صَادقُون وَتَينَكَ بِالحَبِّ وَإَِّا لَ صَادِقُون فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطَعم مِنَ الليْلِ وَتَّ بِعَدَبَارَهُم وَلَا يَْلتَفِتْ مِنْكُمْ ولا يلتفت منكم احد وانضو حيث تؤمرون فاسر باهلك بقطع من الليل واتبع ادبارهم ولا يلتفت منكم ولا يلتفت منكم احد وانضو حيث تؤمرون فَاسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطَعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ آدابَ دَارِهِمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُم وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُم أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ وَقَضَيْنَا إِلَيْكَ أَن لَّا تَدْعُ بِرَهَقَ هَؤُلَاءِ قَطُوعٌ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ نَّدَ بِرهاءُ لَا إمَ قُطُوعُ مُصِحين وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ فَلَا تَفْضَحُونَ قُل إِنَّهَا أُولَٰئِكَ ضَيْفِي فَلَا تَخْضَعُونَ قُل إِنَّهَا أُولَٰئِكَ ضَيْفِي فَلَا تَخْضَعُونَ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزَوْنَ وَاتَّقُوا اللَّهَ واتقوا الله ولا تحزنوا قالوا اولم ننهك عن العالمين قالوا اولم ننهك عن أولم ننهك عن العالمين قلَهَا أُلَ إِبَنَاتِ إِكُُم سَعيلين قلَهَا لَعَمْرُكَ إهُ لفِي سَكَتِهِم يَعْمَهُون لَفِي سَكَتِهِم يَعْمَهُون فاخذتهم الصيحه مشرقين فاخذتهم الصيحه مشرقين فاخذتهم الصيحه مشرقين سجعله عاليا سافلها وامطرنا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً سفیلت می لَفِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ وَإِنَّهَا لَبِسْمِيلٍ مُقِيم ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَغَالِبِينَ وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَغَالِبِينَ وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَغَالِبِينَ فَنَتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمْ مَا فَن تَ قُمنا مِنّهُ وَإَِّهُ مَا لَ بِإمَا مِ مُبين فَن تَ قمنَا مِنهُ وَإَِّهُ مَا لَ بِإمَا مِن مُبين وَلَقَد كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَآتَيْنَاهُمْ وَكانوا يَحيتُونَ مِن الجبالِبُ يودًا آمين وَكانوا يَحتُونَ مِن الجبالِبُ يودًا آمين وَكانوا يَحتونَ مِن الجبالِب يودًا آمين فَأَخَذَتْ مم الصَّيحَُ مُصحين فَأَخَذَتْ ممُ فاخذتهم الصيحه مصبحين فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآدية فاصفح الصفح الجميل وَمَا خَلَقونَ السمواد وَالْأَرضضَ وَماَا بَْنَهُمَا إِلَّا بِالحَُّ وَإَِّ الساعتَ ل آادَ فَصْفَحِ الصَفح الجميل وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقُّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآدِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفَحَ الْجَمِيلِ اِنَّ ربك إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ولقد آتيناك سبعا ولقد آتيناك سبعا من المسالك والقران العظيم ولقد آتيناك سبعا ولقد اتيناك سبعا من المساني والقران العظيم ولقد اتيناك سبعا ولقد اتيناك سبعا من المساني والقران العظيم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 لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين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 وَقُلْ إِنِّي أَنذِرُ الْمُبِينِينَ وَقُلْ إِنِّي أَنذِرُ الْمُبِينِينَ كَمَا أَنذَرَ عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ كَمَا كَمَا انزَلَ عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ هم أجمعين فوربك لنسألنهم أجمعين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون عما لَكَانُوا يَعْمَلُونَ عَنْ بَكَانُوا يَعْمَلُونَ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين إنك فيناك المستهزئين إنك فيناك المستهزئين إنك فيناك الذين يجعلون مع الله الهًا آخر فسنفيعلمون الذين يجعلون مع الله الهًا آخر فسنفيعلمون الذين يجعلون مع الله الهًا آخر فسنفيعلمون وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ واعمد ربك حتى ياتيك اليقين واعمدر ربك حتى ياتيك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 سبحانه هو وتعالى عما يشركون ينزل الملائكه بالروح من امره على من يشاء على من يشاء من عباده ان انذروا ان انذروا ان له لا اله الا انا فاتقون ينزل الملائكه بالروح من امره على من يشاء على من يشاء من عباده ان انذروا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 أنذروا أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون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 خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَأَن مَخَلَقهَا لَكُم فِيهَا لِفقُون وَمَنافِع وَمِنهَا تَأقُون وَلَكُم فِيهَا جمالٌ حينَ تُرحونَ وَخين تَسّحون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 وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ ان رَبكُم لَرَؤوفٌ رَحيم وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً مَا لَا تَعْلَمُونَ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 وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ هو الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ مِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ وَالَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ وَالَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً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 وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ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 فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ لِقَوْمٍ يَتَذَكَّرُونَ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ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 وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حُلِيًّا تَلْبَسُونَهَا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حُلِيًّا تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ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 ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون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 وعلامات وببالنجمهم يهتدون وعلامات وببالنجمهم يهتدون افمن يخلق كمن لا يخلق افلا تذكرون افمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها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 والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون والذين يدعون من الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون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 فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جَرَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ لا جَرَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ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 ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزر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 لِيَحْمِلوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَتَيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ ما يزرون قَادَمَ كِرَاَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِم فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمْ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَشْعُرُونَ قَادَمَكَرَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِم فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمْ فَخَرَّ عَلَيْهِمْ سَقْفٌ مِنْ فَوْقِهِمْ وَآتَاهُمْ الْعَذَابَ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ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 ثُمَّ يَعْمَ القِيامَةِ يُقْزهِم وَيَقولُواأَينَ شُرَكَ إََّذينَكُنتُم ثَُّ يَعْمَ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 يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ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 ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ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 فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم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 فَلَ بِئْ السَّمَث وَمُتَكَِّرين فَدَخُلُ أَذِوابَجَهَن ن مَخَادينَ فِيهَا فَلَ بِئْ السَّمَثْ رَئَدَخُلُهُ أَبْوَابَ جَنَّمَ مَخَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً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 لهم فيها ما يشاءون كَذَلِكَ يجزي الله المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كَذَلِكَ يجزي الله المتقين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 يقولونَ سلام عَلَيْخ مُدخُلُ الجَّةَ بِمكُ تُمْ تَعملون الذيذين تَتَفَّهُمُ الْملائِكَ تُطبينَ يَقولون يقولونَ سلام عَلَيْخُ مُدخُل الْ الجََّةَ بِمكُ تُمْ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 كَذَالِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أمر ربك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 فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقال الذين اشرفوا لو شاء الله ما عبدنا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 كَذٰلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا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 فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ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 انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون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 وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الَّذِينَ صَبَرُوا عَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ صَبَرُوا عَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ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 وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون بالبينات والزبر وَأَنزَلنا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ أَفَمَنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُم مِّنَ السَّمَاءِ عَذَابٌ أَمْ يَأْتِيَهُمُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ افا من الذين مكروا السيئات ان يخسف الله بهم الارض او ياتيهم او ياتيهم العذاب من حيث لا يشعرون افا من الذين مكروا السيئات ان يخسف الله بهم الارض او ياتيهم أَوْ يَأتِيَهُمُ العزَابُ مِن خَيثُ لَا يَشعْرُون أَوْ يَأخُ زَهُم ف تَقلُّ بِهِم فَمَاهُم بِمُعجِزين أَوْ فِي تَقلُّ بِهِم فَمَاهُم بِمُعجزين أَوْ يَأخُ فِي تَقلّ بِهِم فَمَاهُم بِمُجزين او ياخذهم على تقوى فان ربكم لراؤوف رحيم او ياخذهم على تقوى فان ربكم لراؤوف رحيم او ياخذهم على تقوى فان ربكم لراؤوف رحيم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 وَلَِّ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمواتِ وَمَا فِي الأررض مِنْ دَبَّتِ وَالْمَلائِكَ وَالْمَلائِكَةُ وَهُمْ لا يَسْتَكبِرُون وَلَِّا يَسْجُدُ مَا فِي السَّمواتِ وَمَا فِي الأررضِ مِنْ دَبَّتُِ وَالْمَلائِكَ وَالْمَلائِكَةُوهُمْ لا يَسْتَكْبرِرُون وَلَِّه يَسْجُدُ مَا فيِي السَّماواتِ وَماَا فِي الأرضِ مِن دََّتِون وَمَلائِكَ وَالْمَلائكَةُ وَهُم لا يَسْتَكبرِرُون يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثنين إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَإِنَّ ٱيَّاهُ فَرْهَبُونَ وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثنين إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ واحد واحد فإيا يا فرهبون وقال الله لا تتخذوا الهين اثنين انما هو اله واحد فإيا يا فرهبون وله ما في السماوات والارض وله الدين واصبا افغير الله تتقون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 ثُمَّ إِلَى مَن تَصْقُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِلَى مَن تَصْقُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ فَإِلَى مَسْكُمُ الضُّرِّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ ثُمَّ إِلَيْكَ تَشْفَ الضُّرُّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْكُمْ بِرَبِّهِمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ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 لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لا تسالون عما كنتم تفترون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لا تسالون عما كنتم تفترون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لا تسألون عمّا كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون واذا بشروا اقعدهم مسودا وهو كضيم وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بشر به أيمسكه على هون أم فِي في التراب ألا ساء ما يحكمون يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون ييتَوَارَ مِنَ الْقَوم مِ من سُ إماَاابُشّرَبِهِ أَُْمسكُهُ عَلَهُ أَمْ يَدُّهُ فِي التُرابَ أَل سَ أَمَا يَحكمون للَِّ بِينَ لا يُؤِنونَ بِالْآخَِةِ مَثَلُ السَّوءِ وَلِلَّهِ المَثَلُ الأعَلَاب وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وهو العزيز الحكيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن, ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن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 وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء ماء فأحيا, فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون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 لبنا خالصا سائغا للشاربين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا, لبنا خالصا سائغا للشاربين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 وَمِنْ ثَمَرات خِيلِ وَالْأَعْنَابِتَاتَّخِذونَ مِنْهُ سَكَرَ وَرزقًا حَسَنَاب إِ فِي ذَلِكَ لآيَتَِّقَوم ي عقِون وَمِنْ ثَمَرات خِيلِ والْأَعْنَابِتَ التَّخِذونَ مِنْه سَكَرَ وَرِزْقًا حَسَنَاب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 وَأَوْحَا رَبّكَ إلًَا نخَلِأَنِاتَّخِذِ مِنَجِبالِبُ يُوتَ وَمِنَ الشَّجَلِ وَمَِّ وَمَِّا يَعْرشون وَأَوْحَابّكَ إلَخَلِ وَمِنَ الشَّجَرِ وَمَِّ وَمَِّا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 والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرزل العمر لكي, لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا, لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير والله خضل بعضكم على بعض في الرزق ثُمَّ الَّذِينَ ضَلُّوا بِرَأْيِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ حُرِّيصًا عَلَىٰ مَا يَنْزَغُونَ ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ ضَلُّوا بِرَأْيِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَضَلَّهُمْ وَلَٰكِن يُصِيبُ الْمُجْرِمِينَ فما الذين فضلوا بردي رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فَمَنِ الَّذِينَ فَضَّلُوا بِرَأْيِهِمْ رِزْقَهُم عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِـنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ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 شيئا ولا يستطيعون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والارض شيئا شيئا ولا يستطيعون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والارض شيئا شَيْئَو وَلَا يَسْتَطيعون فَلَا تَفَرِبون إلَّهِ الأأَمْثَ إِ اللهَّه يَعلملَم وَأَدُم ل تَعمون فَلَا تَفَرِبون إلَّهِ الأأَمْثَ إِ اللهَّه يَعلملَم وَأَُم لا تَعمون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 ضََربَ اللهَّهُ مَثَ عَبدًا مَملوكَ لا يَقَدِرُ على شَيء وَمَرزَقنهُ مِا رِزقًا حَسَنَا وَمَرزَقنَاهُ مِا رِزق حَسَنَ فَهُو يفِقُ مِنْه سِغْوَو وَجَهرَ هلَْ َْ الأكثَرُهُم لا يَعمُون ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ عَبِدم مَمْلُوكًا لا يَقَدِرُ على شَيْئء وَمَرزَقُنهُ مِا رِزْقًا حَسَنَا وَمَرْوَزَقنَاهُ مِا رِزقًا حَسَنَ فَهُو يفِقُ مِنهُ سِغْوَو وَجَهرَا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 لا تعلمون شيءَيْئ وَجَعللَلَكم السَّم وَالْأَذِصارَ والالأَفِْيدَةَ لعَكُمْ تَشكرون واللَّهُ أَخْرَجَكُم مِن بُطُون أُبهَادِكُم لا تعلون شَيْئاء لا تعلمون شَيْئءو وَجَعَلَكم السَّم وَالْأَذِظارَ والالْأَفِيدَةَ لعَكُم تَشكرون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 والله جعل لكم من بيوتكم سكنوا وجعل لكم وجعل لكم من جلود الانعام بيوتا تستخفونها تستخفونها يوم ضعنكم ويوم اقامتكم ومن اصوافها وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَاحِيِّن حين والله جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم اقامتكم ومن اصوافها ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثاثا ومتعا حين والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم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 فَإِ تَوَّوْ فَإِن دَمَا عَلَكَ الْبَلَُمُبين فَإِتَوَّوْ فَإِن دَمَا عَلَيكَ الْ البَلغُ الْ فَإِن دَمَا عَلَيكَ الْ البَلغ الْمُبين يَععرفونَ نِعممَةَ اللهَّ ثَُّ يُكِرُونَهَا ثَُّ يُكِرُونَهَا وَأَكسَرُهُمُ الْكَافِرُون يَععرفونَ نِعْمَةَ اللهَّ ثَُّ ثم يكِرُونَهَا ثم ينكرونها يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ للذين كفروا ثُمَّ لا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا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 وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم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 وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ كانوا كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ زدناهم عذابً فوق العذاب بما كانوا يفسدون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم, زدناهم عذابً فوق العذاب بما كانوا يفسدون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم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 وَنَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بَيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَا عَن الْ الفَخْشَاءِ وَالْمُكَرِ وَالْبَضِي يَعِضكُمْ لاعََّكُمْ تَذَكَّرُون إِ اللهَّه يَأمرُرُ بالِالعَدِلِ وَالْإِحسَانِ وَإِدَائِذِ الْقُربَ وَيَنهَا وَيَنْهَا عَن الْ الفَخْشَاءِ وَالْمُنكَرِ والبغي يَعِذكُمْ لا عَكُمْ تَذَكَّرُون إِ اللهَّه يَأممررُ بالِالعَدِلِ وَالْإِحسَانِ وَإِدَائِذِقُربَا وَيَنهَا وَيَنْهَا عَن الْ الفَخْشَاءِ وَالْمُكَرِ وَالبَضِي يَعِذكُمْ لاعَكُمْ وَأَوْخُ بِعَهْدِ اللهَّهِ إذَا عَهَُم وَلاَا تَن قُضُ الْأَيمَانَ بَلََةَكيدِيَا وَقَدِ جَعَْلتُمْ وَقِ جَعَْلتُمُ اللهَّه عَلَيْكُم كَفِيلَ إِ اللهَّه يَعلَُ مَا تَفعلون وَأَوْخُ بِعَهْدِ اللهَّهِ إذاَا يعَهَُم وَلاَا تَن قُضُ الْأَيمَانَ بَعلَةَكيدِيَا وَقَدِ جَعَْتُمْ وَقِ جَعَْتُم اللهَّه عَلَيْكُم كَفِيلَ إِ اللهَّه يَعلَُ مَا تَفعلون وَأَوْخُ بعَهْلِ اللهَّهِ إذَا عَهَُم وَلَا تَنقُضُ الْأَمَانَ بَلَةَكيدِيَا وَقَدِ جَعَلتُم وَقدِ جَعَلتُمُ اللهَّه عَلَيْكُم كَفِيلَ إِ اللهَّه يَعلَُ مَا تَفعلون وَلَا تَكُوا كََّتينَ قَغَطْ غَزْلَهَا مِنْ بَعدِقُوَةٍ أَن كَثَاب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 ولا تكونوا كاللاتي نقضت غزلها من بعد قوه انكسا ان كنتم أن تتخذون ايمانكم دخلا بينكم ان تكونوا ان تكونوا امه هي اربا من امه انما يبلوكم الله به ولا يبينا ان لكم يوم القيامه ما كنتم فيه تختلفون ولا تكونوا كاللاتي نقضت غزلها من بعد قوه ان كسا ان كن تتخذون ايمانكم دخلا بينكم ان تكونوا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 ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون ولو شاء الله لجعلكم أنبة واحدة ولكن ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون ولو شاء الله لجعلكم أنبة واحدة ولكن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 وَلَا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتزل قدم من بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم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 ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا انما عند الله هو خير لكم ان كنتم تعلمون ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا انما عند الله هو خير لكم ان كنتم تعلمون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 ولا نجزيا الذين صبروا اجرا احسنا مما كانوا باحسن مما كانوا يعملون ما عندكم ينفد وما عند الله باق وَل نَجزَّذينَ صَبَغوا أَجرَمُون بِأَحْسَنِ مَا كانَوا بِأَحسَنِ مَا كانَوا بعمللون مَا عندَكُم يَم فَدُ وَمَا عدَ اللهَّهِ بَاقُ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 ولننجزي لهم اجره باحسن ما كانوا يعملون من اعمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه فلنحيينه حياه طيبه وَل نَ جزًاَّهُم أَجرَهُم بِأَحْسَن مَا كانَوا يَعمللون فَإذاَا قَرَأتَ الْقُرآانَ فَسْتَعذ بِ اللهَّهِ مِن الشَّيطانِ الرجِيم فَإِذاَا قَرَأتَقُرآانَ فَسْتَعذبِ اللههِ مِنَ الشَّيطان الرجِيم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 لُثَبِّتَ الَّينَ آممَنُ وَهُ دَوَبُ الشْرَالمُسْلمين وَلَقَدَنَ عَلَمُ أنهُم يَقُونَ إِ ماَا يُعَِّمهُ بَشَروا لِسَانُ الَِّيُ الحيدونَ إلَيْهِ أَجمون وَهذاَا لِسَانُ الن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 لِسَانُ الذي يُلْحَدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ ﴿78﴾ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أليم إَِّينَ لا يُؤمنِونَ بآياتِلهِ لا يَهديهِ مُض اللهَّ وَلَهُ معْذااب أَلِيم إِ الذيينَ لا يُؤمنِونَ بآياتِلهِ لاَا يَهديهِمُ اللهَّ وَلَهُ معْذااب أَلِيم إِماَا يَسْتَر الْكَذِبَ الذيينَ لا يُؤمنِونَ بآياتِ الل وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ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 مَنْ كَفَرَبِ اللَّهِ مِ بَدِهمَالِهِ إِللاا إِلَّا مَنْ أُكْرِهَا وَقَللبُ مُقُمَ إُِّ بِالْإمَانِ وَلَك وَلَكَِنْ من شَرحَ بالِالكُثَرِ صَدَرًا فَعَلَيْهِمْ فَعَلَيْهِم غَضَبُ مِنَ اللهَّهِ وَلَهُم عَذَابٌ عَظم مَنْ كَفََ بِ اللَّهِ مِن بَعدئمَالِهِ إِللاا إِللاا مَنْ أُكْرِهَا وَقَللبُهُ مُقُمَ إُِّ بِالإمَانِ وَلَ وَلَكِ مَنْ شَرحَ بِالكُثَرِ صَدَرًا فَعَلَيْهِمْ فَعَلَيْهِم غَضَبُ مِنَ اللهَّهِ وَلَهُم عَْذَابُ عَظم ذلك بانهم مستحب الحياه الدنيا على الاخره وان الله وان الله لا يهدي القوم الكافرين ذلك بانهم مستحب الحياه الدنيا على الاخره وان الله وان الله لا يهدي القوم الكافرين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 أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون أولئك الذين طبع الله على قلوبهم لا جرم انهم في الاخرتهم الخاسرون لا جرم انهم في الاخرتهم الخاسرون لا جرم انهم في الخاسرون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 ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا وَتُوَفَّى وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسَّا عَمِلَت وَهُم لا يُغْلَمُون يَوْمَ تَأتِي كُلّ نَفْسِ تُ جَادِل وَن نَفْسِهَا وَتُوفَّ وَتُوَفَّى كُلّ نَفْسَّا عَمِلَ وَهُم لا يُغْلَمُون يَوْوم تَأتِي كُلّ نَفسةُ جَدِل عنعَن نَفْسِهَا وَتُوفَّ وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسَّا عَمِلَة وَهُم لا يُغْلَمُون وَضَرَدَ اللهَّهُ مَثَلَم قَرِْييَةَ كَلََتْ آمِنةَم مُطُمَ إَِّتَ يَأديهَا يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكثرت فكثرت بنعم الله فاذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا بما كانوا يصنعون وضرب الله مثلا قريه كانت امنه مطمئنه ياتيها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 يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكثرت فكثرت بنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون وَلَقَدِجَ أَهُمْ رَسُول مِنم فَكَذَّبُهُ فَأَخَذَهُمُ الععَذاابُ وَهُمْ ظَالمونون وَلَقَدِ جَ أَهُمْ رَسُولٌ مِنم فَكَذذَّبُوه فَأَخَذَهُمُ العذاابُ وَهُمْ ظَالمونون فَكُلُوا مَِّا رَزَقَقُمُ اللَّهُ حَلَلَ طَييبَ وَشكُرُ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 فكُلُوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا واشكروا نعمة الله ان كنتم ايام متعبودون انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وماؤه إلا لغير الله به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 انَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ثُمَّ إِنْ دَرَบคَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ من بَعْدِهَا إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ إِن إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِّلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ شَاكِرًا لأنعمه. اجتباه وهداه الى صراط مستقيم شاكرا لانعمه اجتباه وهداه الى صراط مستقيم شاكرا لانعمه اجتباه وهداه الى صراط مستقيم واتيناه في الدنيا حسنه وَإَِّم فِيآخِرَاتِ لَ مِنَ الصَّالِفين وَآتَينَ مُ فِي الدُّنْيياَا حَسَنَ وَإَِّمُ فِيآخَِةِ لَ مِنَ الصَّالِفين وَآتَينَ م فِي الدُّنْيَا حَسَنَ وَإَِّم فِيآخِرَةِ لَ مِنَ الصَّالِفين أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ أَوْ حَنَا إلَيْكَ أَ التَّبِع مِلََّ إذَرَهِي مَحَنفَ وَماَا كانََ مِنَ المُشركين إِما جُعَلَ السَّبت علىى الذي نَاخَْلَفُ فِي وَإَِّ رَبَّكَ لا يَحْكُم بَنَهُم يَوْومَ القياامَةِ فيِيمَا فيِيمَا انما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وان ربك ليحكم بينهم يوم القيامه فيما فيما كانوا فيه يختلفون انما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وان ربك ليحكم بينهم يوم القيامه فيما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 وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُفِي فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ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 ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ان الله مع الذين اتقوا والذين من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا